كَمَا تَنْفَعُهُم شَفَاعَةُ الشَّافِعِينَ كَمَا تَنْفَعُهُم شَفَاعَةُ الشَّافِعِينَ كَمَا لَهُمْ عَنِ التَّذْكِرَةِ مُعْرِضُونَ كَمَا لَهُمْ عَنِ التَّذْكِرَةِ مُعْرِضُونَ كَأَنَّهُمْ حمر غَرَتْ من قَسْوَرَهْ غَرَتْ مِنْ قَسْوَرَهْ بَلْ يُرِيدُ كُلُّ امْرِئٍ مِنْهُمْ أَنْ يُكْتَأَ صُحُفًا مُنَشَّرَهْ بَلْ يُرِيدُ كُلُّ امْرِئٍ مِنْهُمْ أَنْ يُكْتَأَ صُحُفًا منشرة كلا كلا بل لَا يَخَافُونَ الْآخِرَةَ بل لَا يَخَافُونَ الْآخِرَةَ كَلَّا إِنَّهُ تَذْكِرَةٌ كَلَّا إِنَّهُ تذكرة فمن شاء ذكره ما يذكرون الا ان يشاء الله ومن يفلح الا ان يشاء هو اهل التقوى وأهل بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحيم لا أقسم بيوم القيامه لا اقسم بيوم القيامه ولا اقسم بالنفس اللوامه ولا أَحَسِبَ الْإِنْسَانُ أَنَّ نَجْمَعَ عِظَامَهُ أَحَسِبَ الْإِنْسَانُ أَنَّ نَجْمَعَ عِظَامَهُ بَلَى قَادِرِينَ عَلَى أَن نُّسَوِّيَ بَنَانَهُ, بلى قادرين على أن نسوي بنانه بَلَ قَادِرِينَ رَأَى أَمَامَهُ لَن يُرِيدَ الْإِنْسَانُ لِيَذَرَ أَمَامَهُ يَسْأَلُ أَيَّانَ فإذا الْقِيَامَةِ يَسْأَلُ أَيَّانَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ فَإِذَا بَرِقَ الْبَصَرُ وَج الشس القمق وَج الشس القم يقول الإ سوا يومائذٍ أين المفق يقولشان يومائذ أ المق كَ لا وظر ك إ بّك يومَائذٍ المستقق إلى ربك يومئذ المستقر ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخفر ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخفر بل الإنسان على نفسه بصيرة بل ورن يه بقيره ولو القى ماذيره ولو ان قام لا تحرك به لسانك لتعجل به إن تحرك به لسانك لتعجل علينا جمعه وقلانه ارأينا جنهمكم انا فاذا قراناه فاتبع قرانه فاذا قراناه فاتبع قرانه علينا بيانه